بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي يا حي يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظام أن ترزقني حلالا طيبا اللهم إن كان رسما في السماء أنزله وإن كان في الأرض أظهره وإن كان بعيدا قربه وإن كان غريبا يسره وإن كان قليلا كثره وإن كان كثيرا يحفظه بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم.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 وان كان بعيدا قربه وان كان غريبا يسره وان كان قليلا كثره وان كان كثيرا يحفظه بالبركه بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي يا حي يا ذا الجلال والإكرام أسألك بإسمك العظيم الأعظام أن ترزقني حلالا طيبا اللهم إن كان رزقا في السماء أنزله وإن كان في الأرض أضربه وإن كان بعيدا قربه وإن كان غريبا يسره وإن كان قليلا كثره وإن كان كثيرا احفظه بالبركه بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي يا حبيب يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم إن كان رسما في السماء أنزله وإن كان في الأرض أظهره وإن كان بعيدا غربه وإن كان غريبا يسره وإن كان غليلا كثره وإن كان كثيرا يحفظه بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ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 يا الله يا ربي يا حي يا ذا الجلال والإكرام أسألك بإسمك العظيم الأغضام أن ترزقني حلالا طيبا اللهم إن كان رزقا في السماء أنزله وإن كان في الأرض أضره وإن كان بعيدا قربه وإن كان غريبا يسره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 وَإِنْ كَانَ غَلِيلًا كَثِّرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَحْفَظْهُ بِالْبَرَكَةِ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي يا حيب يا ذا الجلال والإكرام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 أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني حلالا طيبا اللهم إن كان رزقا في السماء أنزله وإن كان في الأرض أضربه وإن كان بعيدا غربه وإن كان غريبا يسره وإن كان غليلا كثره وإن كان كثيرا يحفظه بالبركة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 اللهم إن كان رسقاً في السماء أنزله وإن كان في الأرض أظهره وإن كان بعيداً غربه وإن كان غريباً يسره وإن كان غليلاً كثره وإن كان كثيراً يحفظه بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم إن كان رسقاً في السماء أنزله وإن كان في الأرض أظهره وإن كان بعيداً قربه وإن كان غريباً يسره وإن كان غليلاً كثره وإن كان كثيراً يحفظه بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ